امي ما بعتلها همم ولا بكسر لكلمتها يا ويل المعنده ام وحده بيعرف قيمتها متها امي ما بعتلها همم ولا بكسر كلمتها يا ويل الما عنده ام وحده بيعرف قيمتها جميل على العين وعلى الراس طاهر ادمها بينباس جميل على العين وعلى الراس طاهر تبكي كل عيون الناس وغا تنزل جمعتها O, ten zal o, o, مهما غيابك عني طال حبك بيمشي بدمي صرت بهالدني رجال لاني انتي, انتي <تصفيق> مهما غيابك عني طال حبك بيمشي بدمي صرت رجال لأنك انتي, انتي illa ayun el nas wa hatinzal gdy